إن الذين كفروا سوء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفتدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفتدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن فَسُقَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا أَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَى إِنَّهُمُ هم الْسُّفَهَاءُ وَلَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهدئون الله يستهدئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رمحت تجارتهم وما كانوا مهتدين